بعقيبتي بالحق بالإيمان يسر في دمين بالروح نتفر بالهدى بالهدى النبي الأعظم بعقيبتي بالحق بالإيمان يسر يروق له طرب بالمدابح للنبي الأعظم عقيدتي الحق بالإيمان يثري دمي يروق قرب الهدى بالمدنبي الأعظم بقيد عقيدتي الحق بالإيمان يغري دمي بروحه قرب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله دالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه لا الدين أما بعد نتحدث بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة التي تمثل المحاضرة رقم 15 في دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير نتحدث فيها عن قضية تتعلق أيضا بأنواع التدبير اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة الماضية والمحاضرة بعنوان الصديق والزنبيق وأمور التدبير بين التسخير والتخير ده العنوان اللي عندكم في الكتاب في الحقيقة احنا بنحاول نبين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع التدبير المتعلقة بأفعال الله عز وجل فقلنا فيه تدبير كوني تدبير كوني حتمي جبري لا يستطيع الإنسان صد أو رب واقع واقع إحنا ملناش دخل فيه هذا التدبير الكوني قضاء مبرم وأمر محتوم الإنسان لا خيار له يجد الأشياء تقع كما أراد خالقها فهذا يسمى تدبيرا كونيا وفي المقابل في تدبير للعزة وجل يسمى تدبيرا شرعيا اختياريا الإنسان مخير في اتباعه أو عدم اتباعه لكن يترتب على اتباعه أو عدم اتباعه وجود الثواب والعقاب والجنة والنار وغير ذلك من معاني الحكمة التي خلقنا من أجلها رب العزة والجلالة واتكلمنا عن إن في قضاء كوني وقضاء إيه؟ شرعي مشكلة برضو يعمل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياح يبقى قضاء شرعي لم يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كل فيقول يبقى قضاء كوني واتكلمنا أيضا أن في أمر كوني وأمر شرعي إرادة كونية وإرادة شرعية وغير ذلك مما بينا أيضا نستمر في الحديث عن التي ذكرت في كتاب الله مرة ترد على المعنى الكوني مرة ترد على المعنى الشرعي يعني في الموضوع الهداية مثلا موضوع هداية التوفيق والإرشاد هداية التوفيق وهداية الإرشاد لما نجد مثلا عبارة نقرأها للإمام الطحوي فيقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضل وعدل ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالزي نفسر مساله الهدى والضلال يقول لك ربنا اضل فلان يعني ربنا بيضل الناس قبالك ازاي فهو هنا بيخلط بين المعنى الكوني والمعنى خلق ربنا سبحانه وتعالى للاشياء لابد أن تكون على النوع عهد. لازم يكون في فريق في الجنة وفريق فين؟ في السعير ولازم يكون فيه أهل الجنة وأهل للسعير بس قولنا ربنا سبحانه وتعالى ظلم أحدا فإزاي نسمي هذا الشخص نقول عليه شخص مهتدي وهذا شخص أضله الله أضله الله إمتى نقول أضله الله عز وجل هل حيالي مسألة خدا قولك إيه ده شخص ما لوش أي ربنا أضله ويضع المسئولية على فعل ربه لا على فعل نفسه وده من ضمن الحاجات الخطيرة جدا اللي بيحتاج بها كل واحد معارض لشريعة الحق سبحانه وتعالى أقول لك ربنا سبحانه وتعالى أظل حتى أنه ستأتي بعض الأشياء اللي من هذا القبيل في عدم فهم نوعي التدبير الكون والشرعي أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة جدا في هذا الباب ذلك شبك الكريم ربنا حفظك فهنا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ان تحرص على هداه فان الله لا يهدي من من يضل وما له من ناصري. لما تلاقي ان الهدايه واقع كونا وان الواحد ما يقدرش يخالف هدايه ربنا يبقى المقصود بالهدايه ده ايه هدايه كوني اللي هي اداه التوفيق هدايه واقع ولو تعلقت الهدايه بالمشيء يقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فكلمه يهدي الله لنوره من يشاء ده الهدايه متعلقه بالمشيء والمشيء كونيه ولا شرعيه لا تكون الا كونيه يبقى طالما الهدايه اتعلقت بالمشيء يبقى كونيه يعني الله للنور اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلائق قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل اهل الجنه يعملوا وخلقتهؤلاء النار وبعمل اهل النار يعملون فاللي من أهل الجنة دول اللي هداهم ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته لان احنا مش عارفين احنا في اي طرف منهم احنا لو عرفنا في اي طرف منهم صحيح كده اللي بتعترض وتقول سمعنا ربنا سبحانه وتعالى هدى فلان وما هداش فلان دي حاجة تخصه هو سبحانه وتعالى المهم ما أظهر لكش هو مين انت دلوقتي ما انتاش عارف احتمال تكون من اهل الهداية واحتمال تكون من اهل الضلال طيب ونعرف الكلام ده ازاي هو قال لك التزم بشرعه وحتيبه من الهداية واضح النقطة دية فهو مش عايز التزم بالشرع ولا نعايز ابقى من الهداية ومش هينفع انسك اخي قال ازاي لازم تلتزم بالشرع التزام كامل لان فيه هداية تانية الهداية التاثنية اسمها الهداية التشريعية هداية البيان والإيه والإرشاد وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى هل الهداية دي هداية اللي, اللي موجودة في اللوحة المحفوظ ها؟ لا يبقى وأما ثمود فهديناهم الهداية دي هداء هيه شرعية فأقول لك التزم بالهداية الشرعية وستصع الهداية, الهداية الكونية, الكونية. فهو مش عايز يكتزم بهداية الشرعية ولكن عايز أبقى من الهداية الكونية حتى لما عملتش ده اللي يريد أن يناقض الحكمة ولذلك لما تذكر الهداية مرتبطة بالمشيئة تبقى الهداية هنا ايه أمين. اسمع تبقى الهداية ايه أمين. كونية لا مرتبطة بالمشيئ المشيئة تبقى ايه أمين. أما يقول قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ها الى الصراط المستقيم كونيه ولا شرعيه يهدي من يشاء للصراط المستقيم ها صراط كوني. مستقيم كونيه ولا شرعيه كونيه ما تجيش اوعى واحنا لك يهدي من يشاء طالما ذكر المشيئه تبقى المشيئة لا هنا المشاء كونيه والهدايه ارتبطت بالمشيئه تبقى الهدايه برده كونيه لان ارتبطت بالمشيئه واضحه يا اخوانا دي طيب. لما يقول ان مثلا على سبيل المثال لا تهدي من احببت بيقول الرسول صلى الله لا تهدي ايه من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدي الهداة يبقى ايه؟ ليه؟ عرفوا ان هي كونية ليه؟ ارتبط المشيء وكلمة ربنا يهدي من يشاء خلي بالكم ليه ده حق ربنا سبحانه وتعالى هو لما قدر المقادير وحيبقى فيه جنة ونار يبقى لازم يكون فيه ناس للجنة وناس للنار ماذا يده؟ الناس للجنة والنار مين اللي حيخلاهم؟ ربنا سبحانه وتعالى وعشان يدخلقوا كل واحد له حساباته الخاصه شكله ايه حجمه ايه كام ذره عدد الذرات كام فلازم تقدير الامور دي فلازم يقدر اهل الجنه وايه واهل النار وكلهم قدرهم ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلقهم ب50000 سنه فده حق فجعل للجنه اهل وللنار اهل حقه برده ومشيت سبحانه وتعالى بس ايه واحد يقولك مفيش كده ظلم يقولك لا مش ظلم لسد أخفام هو لو, لو أظهره وكل واحد نازل عارف أنه هو في اليمين والتاني عارف أنه هو في الشمال تبطل الحكمة صحيح وانت تقول هذا الظلم وقبلة الظلم لكن ربنا سبحانه وتعالى أبدا جعل الغيبة وعلم اللوحي خاصا به عنده مفاتح الغيبة وعنده مفاتح لا يعلمه إيه, إيه إلا هو عشان تصحي الحكمة وجعل لنا أسباب وألمش عليها ولن يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل بالهداية التشريعية واللي ما وصلوش حيعذر قال وما كنا معذبين حتى نبعسى رسول أنت عايز كما لحسن من كده فيجي الشخص يقصر ثم يحتج بالقدر ويقولك لا ليه أنا ما كنتش في الجماعة اللي كانوا عليمين على أنت اللي غلطان ما التزمتش ليه اعملوا فكلهم ميسر اللي ما ودي من ادق المسائل في القضاء والقدر طب لما نقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الايه من يهدي الله فهو المهتدي الهدايه نعتبر كوني ولا شرعيه كوني. ها كوني. كوني. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل قال في المقابل ومن يضلل طب لك ومن يضلل ربنا أضله؟ آه أضله بس على علم من هذا الشخص إنه خالف شرع الله عز وجل فنقول أضله طيب لو ما كانش يعرف ما نقولش على أضله نقول معزور بجهله نقول ليه؟ لي معزور بجهله وربنا ما يحسبوش ويعمل حساب يوم القيامة اختبار يوم القيامة إذا خلفوا يعزبوا على هذا الحساب لكن أبدا ما يحسبش واحد إلا بعد بيان الهداية الكونية والهداية الشرعية يعلم ما أسأل كده سؤال إن الله عز وجل لا يحاسب أحدا إلا بعد بيان الهداية الكونية بيان الهداية الكونية والشرعية خلي بالكم تعرفين النظار بيان الهداية ليه الشرعية <تصفيق> الإجابة ليست في النقاط السابقة تعرفين الأسئلة أكيد وانتو عندكم مئة سؤال في آخر الكتاب تتعودوا عليه يبقى في الحالة دي مش حجابة للفاهم بس وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عننا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم طب هو هدهم ولا مهدهمش ها هدهم ولا مهدهمش هدهم شرعا لكن لم يهدئهم ايه كون وهنا غلط منهم عايزين يحملوا المسئولية على عدم الهداء الكوني وفي الحقيقة هما دخلوا النار بمخنفة الهداء الهداء الشرعي يعني شوف حتى هنا بيتملص الكافر من زنبه ولا يريد أن يقر قال شاء الله لو, لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم, أم صبرنا ما لنا من, إيه من محيط لأن اللي قد ربنا سوف يقع ويتحمل المسئولية كاملتا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين كونيه ولا شرعيه دي لازم تكون كونيه اولا المتعلقه بالمشي والحاجه الثانيه ان ربنا لو شاء لجعل الناس امه لكن هو ذلك وانما شاء ان وينزلهم شرع والذي يتبع الشرع يدخل الجنة والذي يخالف يدخل النار يبقى لازم الناس ينقسم إلى قسمين فريق في الجنة وفريق السعيد إنما لو الشيء لجعل الناس كلهم مليك وإنت لو فهمت ديت حتنظر إلى حكمة الله وتتصرف بالحكم لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ إيه يا شيخ الأمة الإسلامية والأمة النصرانية والناس وعايزين الأمة تسود والأمة تمسك الأرض بما فيها وتسيطر على العالم كله الأمر نتمنى إن كل الناس يكونوا مليك بس هذا يناقض الحكمة يعني واحد يدعو لك إيه؟ اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم لا تدع على الأرض من الكافرين ديارة بحيث ما يبقش في الأرض ولا واحد كفر عن الإطلاق أخذ بالك إزاي أو ربنا ما يخليش على الأرض يهودي ولا نصراني الدعاء بتاعك ده أصلا بنقض الحكم العليا ربنا طبعا مش هيستجيبه ليه؟ لأنه قال ولو شاء لهذاكم ايه؟ أجمعين إنما تدعو الدعاء اللهم عليك بأعداء الدين الذين يحاربون نبيك ويحاربون دينك تدعو عليهم تستعين بالله عليهم لكن مسألة إنك تتهزمهم إنما مسألة استقصال كل كافر من العالم يبقى العالم خلاص ما عادش له معنى بقى خالص مثلا مش معناه يقول يعني يا رب أوجد الكافرين في العالم عشان يتصرح الحكم لا أنت بس تنزل الحكم على أنك لما تدعو تقول مثلا اللهم عليك بمن ظلمني أخي بألك إزاي عليك بايه بمن ظلمني أو ظلم المسلمين أو قتلهم في غزة اللهم عليك باليهود يخزيهم فربنا هيخزيهم لكن سيبقي من نسلهم من ينشي وهودا آخرين لأن رسول استأصل شأفتهم فيهن في أيام النبوة لكن أبقى من زريتهم اللي طلع مين يهود تاني عشان الحياة تستمر بلاء وابتلاء مستمر عشان يبقى فيه فريق في الجنة وفريق السعير فأنت تقول اللهم عصمني بكتابك وبسنة رسولك أن أتمسك بهم وفقني واهدني آتنا في الدنيا حسنة في الآخرات حسنة وقنا إيه الأدعي النبوية كلها فيها منتال حكمة إنما واحد مثلا قعد بيدعي بساعتين في الترويح لغاية ما الناس يجلها بتخدر وده مش على فكرة مش من السنة يعني هو لو دع دعاء بسيط ده ايه اولا بدعاء معين ومركز خير له من ان يقف ساعات يدعو ولكتابوا الدعاء يا شيخ مطلوب مطلوب الدعاء بس تدعو على حسب الحلل انت ايه فيه ولذلك واحد يقول لك يا عزيني عشان الامة تنتصر الامة تتغير ونتتغيرش لان في حكم عليا لابد ان يراعي الانسان فيها ايه مسألة الدعاء واللي فا العقيده كويس هيلاقي كلامه طالع بحكمه طيب وقال ولو شئنا ها لاتينا كل نفس الايه وده هنا ايه كونية ولا شرعيه ها ولو شئنا لاتينا كل نفس الداء ولكن حتى القول مني لان جهلنا من الجنه والنسيت معنهم قدامكم يا اخوان يبقى دي اسمها هدايه, كونية. هداية كونية. لكن الهدايه اللي هي هدايه البيان والارشاد بقى هداية الدلالة هداية المسئولية والحساب اللي حتحسب عليه فدي كتيره برضه ربنا سبحانه وتعالى دي حق العباد على ربنا سبحانه وتعالى ربنا حقه على العباد أن يعبدوا ولا شركوا بشيء وحقهم على رب العزة والجلال أيضا إلا أوجب على نفسي تفضلا منه وتكرما ألا يعزمه إلا إذا أرسلهم رسول أما يقول بقى إيه وكذلك أوحينا إليك صح, صح معاك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كونية ولا شرعية به ها شرعية ولا كونية ولكن جعلناه نورا نهدي به إيه ها؟ كونية ولا شرعية كونية. كونية. لكن اللي بعدها بقى وإنك لا تهدي إلى صراح المصر دي شرعية بقى. يبقى الآية جمعت نعيم الهداية الأولانية من معنى الكوني والتانية من معنى شفتوا بقى ازاي يعني آية واحدة وفيها ذكر الهداية بس مراد به هداية في الأولانية كونية والتانية هداية ايه؟ شرعية زي ما قالوا تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الايه؟ فأخذتهم ساعقة العذاب الهول بما كانوا يخسبون طب هنا دلوقت هم خالفوا الهداية الإنسان يعرف يخالف الهداية الكونية لا. الكونية دي مكتوبة في اللوحة المحفوظ وأنا لا أعرف عنها شيئا إلا بعد وقوعها يعني معرفش من الشخص دي مسلم ولا كافر ألا بعد ما يموت حتى الملائكة نفسهم اللي بيكتبوا أعمال العب لأن اللي في اللوحة المحفوظ ما يتعرفش لما يحصل إنما قبل ما يحصل هنعرف إزاي طيب لما يقول قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحسنون هدايا دي ايه شرعي, ها؟ شرعي. شرعي. فمن تبع هدايا يبقى ممكن يتبع هدى الله او لا يتبع هدى الله يبقى المقصوب هدايا دي, دي ايه ما تبقىش بالمعنى الكون لان انسان طالما خليفه وافكار امكانيته مخالفتها يبقى في هذه الحاله ايه شرعية. شرعية طيب وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ده هدايه شرعية. شرعية. اللي يعتصم بالله ربنا هداه هداه شرعا وهداه كوني كل مهتدي شرعا فهو مهتدم ايه؟ شرع. كونه وليس العكس واضح النوطة دي كل مهتدم ايه؟ شرع. شرعا يبقى على طول هدى الله كونه ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى شرع. ها؟ شرع أنا شايف الناس بتقول كده وهي سكت شرع. شرع. ولن ترد بصوا الآية ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع أيه اللي هي هدايتهم هم فقالهم دي مش هداية قل إن هدى الله يبقى الهدى الحقيقية فين في الشارع في الإسلام هدى شرعي قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله هداية ايه؟ اي هدانا اي بينا لنا طريق الارشاد وتمسكنا به فاذا تمسكوا بهداية الارشاد برضو ستقع هداية التكوين واضح النوطة دي فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما, كما هداكم كونا ولا شرعا شرعا شرع. ايات كتير طبعا انا جبت لكم في كل هدايه كونيه وشرعيه حوالي 10 ايات بحس انت طبعا بعد دراستك مش هيخفى عليك انك تفرق بين الهدايه الكونيه والهدايه الايه الشرعيه ولا صعبه يا شباب انت فاهم ها ها ما هو اللي مش فاهم قاعد معانا ودرس معانا اصول العقيده ده يبقى صعب علينا ان احنا نكمل معاه يعني باي جزاك الله فيه لا أنا ما قلتش كده أصبر عشان أوضح لك هو, هو قلتك كل هداية شرعية هداية كونية لا اللي اهتدى بهداية الله الشرعية الشخص نفس لما يتمسك بالهداية الشرعية نقول سعيفة ربنا هداية كونة فيهم يعني اللي تمسك بالهداية الشرعية وقعت علي الهدايه الايه لكن فرق بين الهدايه الشرعيه ده الشيء الكوني الهدايه العبد ممكن يخالفها انما الهدايه الكونيه ما يقدرش فكن دقيق في كلامك لان عقيدي عايز افهم اطرحت الفكره ديت ولا عيد تاني اعيدها لو اهتدى شرعا لو اهتدى شرعا يبقى هيدخل الجنه ولو دخل الجنه يبقى فريقا هدا خلاص داخل الجنة من الفريق اللي كتب طبعا الجنة إنما الهداية الشرعية بتنزي هل الهداية الشرعية نفسها هي هداية كونية؟ لا ده الهداية الشرعية شرع ربنا سبحانه وتعالى عشان الناس تلتزم به فاللي يخالف هداية الله نقول أضال الله الله واللي يوافق هداية الله نقول ايه؟ هداه الله شرعا وكون شفتوا ازاي؟ واحياناً تيجي الهداية الكونية والشرعية مع بعض ومسأل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصي نبيه إبراهيم وموسى وعسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كابر على المشركين ما تدعوم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه فالاهتدى ده ها؟ اهتدى يبقى تمسك بالشرع مش كده؟ يهدي اليه من يشاء فاهتدى فتمسك بالهدايه يهدي اليه من ينيب فاناب طالما اناب يبقى تمسك بالهدايه ووافق الهدايه الكوني الذين يس يستمعون القول فيتبعون ايه هم اتبعوا خلاص احسنه الشرع مفيش احسن الشرع اولئك الذين هداهم الله هداهم شرعا وهداهم كون وأولئك هم أولو الألباب واضح المؤتضية طيب وما الان بقى الأساس اللي وقع فيه أساس الضلال اللي وقع فيه المعتزلة ووقعت فيه القضارية وكذا حتى الأشعرين الأشعرين برضو ضلالهم سببوا في قضية القضاء والقدر سببوا عدم التفرق بهداء الكونية والشرعية ورادة الكونية والشرعية فلما تيجي تتكلم في المسألة تتبص تلاقي الحكاية صعبة جدا انهما لن يفرقوا بين نوعي الهداية فيجي يتكلم بالهداية المفترض انها كونية يعملها ايه شرعية ويتكلم بالهداية اللي هي شرعية يتكلم بقى انها كونية زي كتير من الامثلة بقى وقع فيها المعتزلة انتو عارفين القصة بتاع القضي عبد الجبار انا ذكرتها لكم ولا لسه ولا بس عشان انا قلنا افقات الناس لا لا الله من... الا من تنز عن فحشاء من زمان من زمان ولا هي دي مكانها دلوقتي لانهم بيقولوا ايه طب خليكم معايا كده هي حتبان قوي هنا حتبان هنا اظن ان الذاكره هنا موجوده في الفصل ده ولا مش موجوده اللي سبحانه من تنزع الفحشاء اللي سبحانه من لا يقع في ملكه يعني أنتوا فاكرينها كويس أسأل فيها لا هي موجودة حدثت مناظرة بين القاضي عبدالجبار معتزل بين إسحاق الإسفرييني في قاعدة خلق الله اللي فعل عباء وأحب أقول أنت أولتها خلاص يا سيد أولتها نعملها تاني بسم الله طيب صلى على رسول الله أبو إسحاق الإسفريني دخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي وبيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء الفحشاء معصي مخالف الهداية الشرعية فالمعتزلي بقول ربنا ما بيخلقش الكافر ولا أفعال الكافر ويخلقش يبعلك كيف فبقول له إذا الزنا وقع بغير تقدير الله ولو وقع بتقدير الله يبقى نسبنا الفحشاء إلى الله تعالى الله عن قول وهذا بكلام غير صحيح لأن احنا قلنا أن الرجل أو المرأة في حركاتي أو سكناتي مخلوقة لله عز وجل فالرجل إذا اتقى بالمرأة الخلق واحد خلق الرجل وخلق المرأة وحركاته سكنات مع الرجل المرأة فهذا نسميه زواج إذا وافق إيه شرع الله وهداية الله التشريعي ونسميه زنا لو خالف شرع يبقى المسؤول هنا مين الإنسان وربنا خالق في الحالتين مش كده يعني هو هنا خالق وهنا خالق بس الإنسان يتحمل الوزر كامل لو خالق شرع الله ويأخذ الأجر كامل وفي بضع حديكم صدقة لو وافق شرع الله عز وجل فالحكاة واضحة مش محتاج فقولك لا ربنا يخلق في حالة الإيمان في حالة الزواج وما يخلقش في حالة الزينة وما اللي بيخلق مين قاله الكافر هو اللي بيخلق أفعال وده ما أصل أفعال العباد وخلق أفعال العباد فهم نسبوا الفحشاء إلى العبد على اعتبار العبد بيخلقه مش بيكتسبه قل سبحان من تنزع عن فحشاء قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وانت لو قلت الكافر عصيان لهداية الله الشرعية معناها أن أقوى من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا أراد له الهداية والكافر أراد الضلال يبقى معنى ذلك أن الكافر أقوى من مين؟ من الله عز وجل فقال له سبحانه من لا يقع في ملكه إلا من يشاء قال له أن يشاء ربنا أن يعصى آه كما شاء أن يطاع مش كده؟ يعني هو شاء أن يطاع وشاء أن يعصى وانت اختار بقى لمن شاء منكم أن يستقي وما تشاءون إلا؟ الله انت اخترت الطاعه زي السارق ليه سرقت قال له بقدر الله قال وانا اقطع يدك بقدر الله ما هو قدر الله عليه والمشيئه كونية بس تقبلك ازاي اي ربنا ان يعصى قال ان ربنا قهرا يعني هل الكافر قهر الحق سبحانه وتعالى وفعل ما لا يشاء ما هو ما قال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالرضا منع عن الهدى اي هدى منعه هو يقصد منع عن الهدى ان هو ولا شرعي خلي بالكم المعتزلي بيقول ارايت المنع عن الايه هما فرقش فلبس المساله فان قلت منع الهدى اللي هي الهدايه الشرعيه اللي هي الهدايه الكونيه ابسط نقول له انت كزاء. انت عرفت مين ان انت كنت في الفريق اللي في اهل الضلال اللي اكتب في اللوحة المحفوز لازم تكون شفت اللوحة المحفوز حد شاف? ردوا حد شاف هو في اي فريق هناك في اللوحة المحفوز ما تردوا يا اخواني んだ اللي ساتين شافوا شافوا شافوا اللي في اللوحة المحفوز عشان يقولوا عشان يقولوا تكذاب ابدا من حد شاف اللي في اللوحة المحفوز فقول ارأيت ان الهدى اي تغسل الهدايا الكونيه اولا كونك تزعم بانه ما ناك الهدايا فهذا كذب على الله عز وجل زي ما قلنا في في لقاء العقيده بتاعي امس الساب والا اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه رجع على فكره اللقاء ده جميل فتابعوه شرح التاي احنا هنشرحها هنا بس هي بتبقى للعامة اسهل شوية يعني ف ربنا قضى بضلالي ايش دراك إذا كنت أصدق القضاء الكوني فلازم تشوف اللوحة المحبوظ ما حصلش. لأن احتمال الأسس اللي اعترض ده احتمال يكون من أهل الجنة إزاي؟ إنه حيدخل في الإسلام لا إله إلى الله في يوم الأيام وارد ولا مش وارد؟ وارد بدليل أن كل يوم الإحصائية بتقول أنه في متين نصران يدخل في الإسلام يومية في مصر لوحدة متين واحد بيعني أنه ده هو اللي كان بيعارضنا دلوقتي ممكن ربنا يهديه ويسمح حاجه كده فيستجيب ويدخل اسلام مش فما فماقدرش اقطع هو في الجنه ولا في النار الا اذا مات على الضلال اقول لك ساعتها ده بقى في الحاله ديت قضى بضلاله ده ما يكون في الله المحفوظ وهل قضى بضلالك شرعا ابدا وقد ربك الا تعبده الا ايه الا اياه وبالوالدين احسانا فانت اخترت عكس نفس الكلام بالنسبه للهدايه في الهدايه فيه هدايه كونيه ودايه ارايت ان منع عن الهدى ان ربنا منع العبد الهداية الكونية اللي في اللوح المحفوظ فده محتاج انك انت تشوف تبع اي فريق كنت ساعتها وحد لا يستطيع ان يحكم بذلك ابدا وان قلت منع عن الهدايه الشرعيه فهذا كذب لان الشرع بان قدامك اهو انت بمزاجك مش غصب عنك قل لا اله الا الله ادخل الاسلام امن بكتاب الله وسنه الرسول انما انت تخالف الهدايه الشرعيه وتحتاج بتقول ده هو قضى بضلالي في هدية الكونية لا والقضى بضلالي ثم قال أرضى بالقضى هنا بقول أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضى أحسن إلي أم أساء شوفوا الرد بقى رد واحد فاهم الفرق بين هدية الكونية قال له إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء خلينا وضحك إن منعك ما هو لك الهداء الشرعي انعزبك قبل ما يبعث لك رسول يبين لك الهداء لتوديك الجنة يبقى سائلي وده ما حصلش وما كنا معذبين حتى نبع سيد رسول وإن منعك ما هو له عند تقدير المقادير فكتبك في الفريق في الجنة ولا فريق في السعير فده حقه يكتب ما يشاء ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء فقضى ان يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. في السعير انت تضمن بقى ان انت كنت من فريق السعير ما احتمال تكون من فريق الهداية طيب وانا اعرف الحكاية دي ازاي اعملوا فكلوا ميسروا ان ما كله خلال التزم بالشرع واسأل الله الاعانة والسبات باياك نعبد واياك نستعين وانت حتوصل للجنة ان شاء الله يبقى ايزا دلوقتي ما فيش دعي للمعارضة بقى ويتقول سبحانه من تنزع عن الفحشاء وان ربنا اللي بيخلق؟ ما, ما بيخلق شاء فعال الك العبادة الأمم اللي حيخلقهم؟ حتى ان القصة اللي قلناها بتاع عمرو من عبي لما دخل وقال إيه؟ هو قعد يتكلم في مسألة نفي التقدير وكذا يعني وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضل أحدا كونا أن يمنع الهداية يعني الهداية كونية فدخل واحد قعد يتكلم كذا يقول يا أخوان ناقتي سرقت يا هؤلاء ناقتي سرقت واللي عمرو عبيد وده معتزلي قدري بين التقدير ناقتي سرقت ادعوا الله ان يردها عليه فالشيخ امرفع ايده الايه اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت خلي بالك اللهم انك لم ترد اي لم فرعش من الإرادة هو المفترض ربنا لم يرد شرع لكن كنها تسرعت بأرادها كونة أخبلك إزاي لإنه ما فيش حاجة تحصل إلا من المشيئة وإرادة الكونية طيب اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم فردها عليه. فالأعرب قال له لا حاجة لي في دعائك مش عايز الدعاء دي هو بفطرة قال, قال لا لا ليه ما تشعيز ندعي لك ليه قال له الدعاء ده مش عايز لأن إذا كان ربنا لا يريد سرقاتها فييجوا واحد يسرقهم على عكس مراد الله يبقى ربنا لو أراد ردها سيأبى السارق ومش منجع انت أخبرك إزاي أنا <ألو> كلام ما يتفهمش دي <لأن> كل شيء وقع بإرادة الله الكونية فأنت إزاي تقول لا ده ربنا سبحانه لم يرد أن تقع لم يرد أن تسرق فسرق برضو بإرادة الله الكونية وبمشيئة فالإرادة الكونية أو المشيئة وقع الكل سواء أعطعت أو أعصيت حتقول بقدر الله ومشيئة الله وإرادة الله الكونية برضو إحنا نطع إيدك بمشيئة الله ورد الله الكونية فدي ما فيش فأفصال فالأعراب نفسه علم أن هذا المذهب باطل وأن كل شيء بقدر وقدر. على فكرة القصة ذكرنا الكتير في مسألة إيه اللي حصل بين الناس قادي عبد الجبار وبين ابي اسحاق بين ابي اسحاق الاصفريين نصبت الى جعفر الصادق مره ذكرها ابن ابي الدنيا ان واحد من هؤلاء دخل على جعفر الصادق فقال له يا ابن بنت رسول الله تعالى الله عن الفحشاء فقال له جعفر الصادق يا عربي وجل ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء فقال يا ابن بنت رسول الله أيحب ربنا أن يعصى يبقى جعل المشيئة بمعنى إيه المحب وده الغلط المشيئة واقع المؤمن الكافر لكن المحبة لا يحب إلا المؤمن بس المحبة شرعية والمشيئة كونية والإرادة ومرة تيجي بمعنى المحبة ومرة تيجي بمعنى المشي واللي يفهم دي يا تيب القدر والقدر صح نفس الكلام الكرار برضو ومن حجر جعل حوار مش بين بقى جعفر الصادق وبين أعرابي أو بين آآ آآ اللي هو بسحق الإسفريين والقدر والجبار لا الحوار بين سني وقدري لأن خلاص بقى تمنهج بقى قواعد ورسول وانت طبعا لو استعملت الكلام ده هتبقى انت فاهم الشرع ايه والكون ايه لما واحد تتكلم معك وده اللي احنا عايزينه يعني عايزين الاخ مش يحفظ كلام يقوله ووو مش فاهم معناه لان كثير من الناس سمعت بعضهم يجي يتكلم في المسألة دي فهو بيقول القصة ووو مش فاهم الفرق بين الهداية كونه والشرعية صحيح فواحد يسألوا سؤال في الدنيا لان مش متخصص والله انا مرة بقول لك قاعد بس معهم الاتنين وعدين بتكلم وكانت اتنين بيحاولوا بعض في القدم هم مشايخ بس هم قراء وليس علماء إنما الشغرة أحياناً بتغطي على قضية إن كل واحد يؤدي دوره وتخصص فجابهم على إنهم متخصصين فبدوا يتكلمهم فجابهم في موضوع للقدر فلخبطوا الدنيا ببعضها فمن واحد يسأل عشان يستفسر فإجابة الشيخ عقلت القضية أكتر وأكتر إزاي. فالمهم أنت لو فاهم المسألة مش هتغلط وهترجع الأصول تقول لا في فرق المشيئه ها كونيه ولا شرعيه أمين. المشيئه امين في مشاء شرعيه أمين. لا والاراده كونيه وشرعيه والقضاء كون وشرع, وشرع. مش كده الامر كون وشرعي وشرع. عنه شويه بعد شويه لكن احنا قلنا المره فاك... فيها كونيه وفيها شرعيه أنت تبقى فاهم المعاني دي طيب الكتابة مثلا أو الدماء لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب وتنسب الكتابة إلى الله فمرة تيجي على المعنى الكوني ومرة تيجي على المعنى الايه؟ الشرع وعدم فاهم هذه القضية بيعمل بلبلة كبيرة جدا جدا عند حتى كثير من الناس كثير من العم. بتشكك في نفسه لما يقول مثلا في قول إليه تبارك وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر إلا ولها كتاب معلوم الكتاب اللي ربنا كتبها في الكتاب دعتي بها كتابها أي ردوا ردوا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 كوني. كوني يعني ايه يعني سيقع لا محاله محدش يعرف أصول. دي كتبها ايه كومين. كوني لما يقول بقى الايه خلي بالكم الايه دي صعبه شويه كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا كونيه ولا شرعيه كوني في اخواتين كوني كل يصيبنا إلا ما كتب الله لن كوني كوني ولا شرعي لا يمكن أن تكون إلا كوني طالما وقعت يبا كوني طيب أنا أجيب لك آيات كثيرة لما يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرعه كوني كوني لم يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك, إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير اكتبه إيه ما فيش واحد كده يقول شرعية من نفسنا هاهاهاهاهاهاهاهاها <تصفيق> <تعزي> أنا عايز واحد كده ايه نعسان ولا <تعزي> قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب يبقى الكتاب هنا كتب ايه <كتبين كتبين> كونيه ايات كثيره برجع لما يقول لك مثلا في الايه دي ورهبانيه نبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها لأن الكتابة كتب عليهم هم بيخالفوا كتابة الله فالإنسان ما يدرش يخالف الكتابة الكونية إنما يخالف الكتابة الشرعية طيب لما يقول مثلا ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء آتينا موسى الكتاب الكتاب اللي فيه الشرع مش كده؟ طب لما يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل شرعي شرع ولا كوني شرعي لما يقول الايه دي بقى جامده شويه وكتبنا له في الالواح اهي في اللوحين ده <تصفيق> <تصفيق> وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باعسنه ها ساريكم الفاسقين ده في الانواح يا اخوانا المكتوب في الالواح كوني ولا شرعي الالواح دي شرع. اللي مكتوفها شرع ولا كون لكن اللوح المحفوظ شرع. عظيم طب لم يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شرع, شرع ولا كون شرع. شرع يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين شرع. شرع من أفل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع تبع الكتابة هي صحيح. ها صحيح. شو واحد يقول كونية صحيح. ها إلا الكونية مرة صار كونية يا صار الله يدي. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا طب هما بيقتلوا الناس في غزة تبقى كونية ازاي لا شرعية خالفوها اذا كانت كونية يبقى عمر ما اليهود حيقتلوا حد والاصل ان هما بيقتلوا كل الناس <تصفيق> على فكرة الطورة حتى الان محرم فيها حتى ان اليهود يقتل غير اليهود هم يقولوا لا قالوا ليس, لل... ليس علينا في الأميين سبيل وقالوا إن اليهودي يقتل غير اليهودي وهذا في شريعتي الكلام ده مزور إنما اللي موجود لغاية النهاردة لغاية النهاردة ورجعوا الكتاب ثم شتاء اللي قارنا فيه بين النصوص اللي عندنا والنصوص اللي عندهم وبيننا أنه دي أعمل زي المرائة بالظبط النصوص اللي عندنا عامل زي المرائة واللي عنده مرائة مكسور فالكلام المخطوط زي ما يكون الأرض وكاليته فلما تقارن بين النص اللي عندنا والنص اللي عندهم حتلاقي هم واحد بس تشوفوا التحريف وصل فيه هم لعبوا في ايه فالتما تقارن بالاتنين يبلك على طول التحريف اللي وقع في الكتاب المقدس وقع فيه فاحنا ضربنا يجي حوالي مية مثل كل مثل يجي له صفحة الواحدة قارن انت بالاتنين وانت هتعرف ازاي من الشريعة بتاعتنا موجودة عندهم وبنفس منهجنا وبنفس طريقتنا في أكثر من 80% موجود حتى الآن بايدين والحمد لله استقراجناها في مجلد كبير اسمه ثم شتان تقدروا حتى تنزلوا من الموقع بالمجال موجود نسخة الكتاب أصلي الكتابة الشرعية مكتوبة كونية الكتابة الشرعية مكتوبة كل شيء مكتوبة في اللحظة المحفوظ بس الكتابة الشرعية كتبها الله من أجلك من أجل صلاحك حيث ترتب لا ثوب عقاب فمن اتبعها دخل الجنة ومن خلفها دخل النهر تبخذوا مثل تاني يوم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتبه لي شرعي طيب ده الكتاب عرفنا إذن دلوقتي لو ورد لفظه الكتاب أو الكتابة منسوبة إلى الله عز وجل فإما تكون على المعنى الكوني وإما تكون على المعنى الايه؟ الشرعي طلبة العلم اللي بدرسوا معنا في دورة منت القديم هل يعجز أحدكم عن التمييز من الكتابة الكونية والكتابة الشرعية طب خلاص للذي بقى تروح وتقلبه في الامتحان على فكرة في واجبات لازم تعملوها الواجبات بتاعتكم احنا قلنا كل محاضرة تتلخص في سبع صفحات المفترض تكون النهاردة ملخص 14 محاضرة في سبعة يطلعوا حب جد بقى يجي حوالي 100 وشوي مش كده برضو آه. تكون انتم مجهزين الكلام ده لان حيبقى فيه نظام جديد بالنسبة لمتابعة الدورات ان احنا اللي حنتصل على الطلبة اللي مسجلين في الدورات ونشوف هو فيه وان ما كانش عامل شغله حننقصوا درجات في الشهور كويس ولا انتوا زعلانين من كده ها درجات المتابعه احنا قسمنا درجه الشفوي هي 10 هنخلي 5 للمتابعه ونشوف اذا كان بيذاكر وجاهز لاختباره وجاهز نفسه ولا كسول وبس كده بيجي يحضر المحاضرات ومش عايز يذاكر ما احنا عايزين ناس يطلعوا فاهمين معايا يا اخوانا خلاص يا اخوانا راس ها الاول فصول عقيده كلام انتوا دلوقتي حاجه جامده يعني ان عرفت تلخص المحاضره في 3 صفحات لخصها ان كان يرضيك انك تلخصها في 3 صفحات لخص وهالسبع صفحات مش كتير يعني الافكار الرئيسيه فيه ده دي حاجه ثانيه فضل احنا اخذنا هنا الهداية والكتاب مش كده قلنا فيه ده كونية وده شرعية وكتب كونية وكتب ايه شرعية شرعي. فيه ايضا مما ينسب الى رب العزة والجلال التحريم التحريم بيرت في القرآن وفي السنة على نوعية تحريم كوني وتحريم ايه شرع فالتحريم الكوني واقع لمحال إنما التحريم الشرعي قد يلتزم بالإنسان ويدخل الجنة أو يخالفه ويستوجب العقاب فعزينا الرب أمثلة على هذه الآيات أنا ما حاولش بقى كون ولا شرع حسيبكم كده واتشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفسقين التحريم دي؟ سيدنا موسى لما عبر خليج السويس عبر البحر الأحمر وعنده خليج السويس وعبر إلى سيناء فبعد ما راح سيناء ربنا سبحانه وتعالى قال له إذ قال موسى أو قال على حسب القصة الوقت في القرآن قال موسى للقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اتجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكة وآتاكم ما لم يؤتي أحد المعلم يا قول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كتب هنا شرعة. ولا ترتدوا على أدباركم لأنه ليس ممكن يرتد على أدباره إلا في الكتابة الشرعية إنما الكتابة الكونية عن شعر الخليفة فتنقلب خاسمين لهم أعدوا يتعلن فيها قوما جبارين إلى أن قالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا يعني في أرض السين قاعدوا مش دخلين فلسطين أبدا الأرض المقدسة ليها فلسطين كان فيها العماليق قاوم الوثنيين وأمر الله بني إسرائيل أن يقاتلوا وأن يخرجوا من فلسطين إذا أرضهم في الأصل كان فيها إيه؟ يعقوب عليه السلام كان فيها إبراهيم فقالوا اذهب أنت وربك فقتل إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها اليافلسطين محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في أرض سيناء يبقى في أرض في الأرض أرض سيناء التحريم ده تحريم كون قعد أربعين سنتيهين في أرض سينة محبوسين في سينة بالتدبير الكوني والتحريم الكوني كل يوم ساعة ما ربنا بلغهم عن طريق موسى إن ربنا منعهم وحبسهم في أرض سينة هم عايزين يخلفوا بقى التحريم فعايزين الخروج لسطين شوفوا إزاي لما عرفوا إنهم مش هيخرج من أرض سينة من تربعين سنة فضرب عليه متيه فحرم عليه من خروج من في قال فإنها محرمة عليهم يعودوا طول النهار يلفهم لما يدوخوا إنهم ما يوصلوا فينا حتة آخر النهار يرجعوا للنفس النقطة اللي بدأوا منهم فضلوا على كده ربع إنسان يعني جيل ما يموت الجيل اللي تربع على الجبن في عصر جرعاو وتولد جيل ما تعودش على الزلم ودخلوا بعد كده فلسطين إيبا التحريم هنا تحريم إيه؟ كونوا على شرع لكن لما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تحرم ده كان ولا شرع متأكدين ليه حرمت عليكم الميتة وهم بيأكلوا الميتة ولحم الخنزير وهم بيتبحوه ووزعوه في التلاجات خلي بالكم <تصفيق> آه. وانت تركب طيارة ولا حاجة لازم تعمل حسابك قبل ما تركب الطيارة لو انت رايح في دولة اوروبية او اجنبية واحنا ما تمنش نطروح هناك تعمل حسابك انهم تقول لهم تجيبوا لي وجبة مسلم عشان ما يحطوا لكش لحمة خلزية لان الاصل عندهم لحمة خلزية فهم خالفوا تحريم الله الشرع والا الكون <تصفيق> <ها؟ تصفيق> لكن لما يقول وحرمنا عليه المرادة كوني ها وحرمنا عليه مين اللي حرم عليه المرضع؟ الله الله مين اللي حرم عليه المرضع؟ بس هو مين اللي اتحرم عليه؟ سيدنا موسى موسى كان عنده كام سنه؟ ها يوم واحد ولا اتنين وحرمنا عليه الايه؟ فتحريم المرضع شرعي ولا كوني؟ ممكن يبقى شرعي لان موسى ماهوش مكلف شرعا ما يقدرش خالص فربنا حرم عليه كل النساء الا امراه واحده فقط يوم. طيب قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والله والبغي بغير الحق بالتحريم ده تحريم كوني ولا شرعي شرع. شرعي ها شرع… شرع. شرع. شرع. طيب يعني شرع, شرع. شرع. طيب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء شرع. اللي عرفوا أنه هو شرع إيه إن المشركين ما لهمش عدد طيب كده واضح موضوع التحريم فيه تحريم كوني وتحريم إيه شرع طب تعالوا بقى كده في, ال... في الإذن ينسب إلى الله مرة على المعنى الكوني ومرة على المعنى الشرع أما يقول فتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين بيئي من أحد إلا بإذن الله الإذن ده إذن إيه؟ كوني مش كده؟ كوني ولا شرعي كوني. طب الآية دي بقى محتاجة نس يعني فهمين كويس ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبري الأكمه والأبرس وأحيي الموت بإذن الله كون ولا شرعي ها؟ كون ولا شرعي ما ينفعش بشرعي كون طير طيب. طيب. طيب لما يقول بقى وما كان لنفسي ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا كونه ولا شرعي م? ما هو اذن ربنا هنا كوني لكن لما يقول آه, ما اصاب من مصيبه الا باذن الله كوني ولا شرعي فكروا كده ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله أولي. كون ولا شرعي أولي. كون طيب ماشي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الإذن هنا كون ولا شرعي آه. بدليل يشوفوا سويسرة ولا اسمها هذه البلد سويسرة أذن الله أن ترفع وهم مش عايزين نرفعه فلو كان ده إذن كوني ما كانتش يقدر عليه سويسرة ولا غير سويسرة إنما الإذن شرع. شرع قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتروه شرع. الإذن هنا إيه شرع. ها؟ شرع شرع ولا كوني شرع, شرع ولا كوني أي وانت كوني ولا شرعي شرع. أعيد الأياتاني قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما حراما وحلالا قل الا الله اذن لكم ام على الله تفطرون يبقى الاذن هنا ايه شرع ما تصحصح معايا يا شباب اذن للذين يقاتلون بانهم ايه ظلم الله على نصرهم يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بايه وسراجا منيرا ها شرع ولا كوني باذنك داعيا الى الله باذنه ها يحتمل كوني داعيا الى الله باذنه أي بإذن الشرعي وبإذن الكوني برضو كذلك الجعل في القرآن بيرد على المعنى الكوني والمعنى الشرعي إذا جعل لو نسبت إلى الله بس يخلي بالك منها لأنها مهمة جدا أما ربنا يقول ألم نجعل الأرض من هذا يبقى الجعل هنا كوني ولا شرعي وجعل الظلمات والنور قولوا قولوا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم كون وجعلنا السماء سقفا محفوظا طب لما يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا طب خلي بالكم أما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا شرع جعل هنا بالمعنى خلق ولا بمعنى شرع ها شرع. السبب اللي ادى الى ضلال المعتزله ان لما قالوا خلق القرآن احتجوا بقوله تعالى ان جعلناه ايه قران عربي فضلت المعتزله بسبب ايه لان جعل هنا مش معناها خلق معناها قالوا القران مخلوق احتجاجا بالاي لكن في الحقيقه الايه هنا معناها شرع جعل هنا كونية ولا شرعية؟ زي ما الشع ضلت بسبب آية برضو فيهمها غلط إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس أهل البيت ويطهركم إيه؟ التطهير. آية التطهير دي التطهير هنا والإرادة إرادة شرعية والتطهير شرعي هم قالوا لا دا كوني فالأئمة معصومون مطهرون تطهيرا كونيا بمشيئه الله عز وجل والحقيقه ليس كذلك لان ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر والبشر يخطئ ويصيب اذا فهمنا كده يبقى عرفنا ان التطهير لا تطهير شرعي فممكن حد من اهل البيت يخالف التطهير الشرعي يخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى مو مكتوب من الاشراف ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل البيت وهو تلاقيه فاسق وبيفعل أشياء من المنكر لا يعقل الله يبقى التطهير هنا مش كونه التطهير هنا ايه شارع وعقالوا بقى بعصمة الأئمة والأئمة يعلمون الغيء والأئمة والأئمة وصدعون بالأئمة الإثنى عشرية بتوعهم اللي كلهم أئمة يعني إلا من رحم الله طبعا بعضهم وجزء منهم نقول فيهم أنه دول علي مابي طالب حسن حسين الإمام جعفر الصادق بعضهم إنه محمد بن حساء عسكري يتكلم عنه دي ده مش موجود أصلا ولا له وجود ده بقوله غايب بقاله ألف سنة الوقت يستخبئ في السرداء بيعمل ليه في السرداء بألف سنة ولكن إما عقل الله وفرجوا كأن محبوس هناك ومش عارف يطل يعني شيء عكيب يعني فطبعا ده كله سبب وسبب يعني فهم خاطئ لآية ما فيه مش يفرروا المعنى الكون المعنى الشرق أنا طولت عليكم مش كده خل ترجعوا بقى لبيت المحاضرة البعث برضو في بعث كوني وبعث شرعي والأدلة موجودة عليه بالتفصيل في الكتاب وفيه أيضا بعض الأشياء التي تحتاج إلى تركيز في القراءة إن شاء الله كذلك الإرسال والكلمات ارسل الله كذا قد تكون كونيه وقد تكون ايه شرعي من في السماء يرسل عليكم حاصبه الارسال هنا هيبقى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء كون. لكن لما يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق شرعي والكلمات برضو فيها كلمات كونية وكلمات شرعية طيب احنا حنسأل سؤال ونخلصها أنتوا عارفون السؤال اللي سألناه مرة من مرات واحد بيقول لي سهل من عبد الله التستري قلناها مرة فصول العقيد قل ما تقول في من قال أنا كلباه لا أتحرك إلا أن يحرحون. يعني أقول أنا بتعامل مع إرادة ربني أو كتابة ربني أو هداية ربني زي ضرفة الباب الباب ما بتحركش لما حد بيحرك فما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون قال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين إما صديق أو زندي طب تعلم شو الصديق الصديق وافق هداية الله الشرعي ووقعت عليه الهداية الكونية وافق إرادة الله الشرعية ووقعت عليه الإرادة الكونية مش كده؟ فهذا الصديق اللي هو التزم بالشرع على أكمل وجه تقرب إلى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات ثم المستحبات وترك المكرهات حتى أحبه رب العزة والجلال فعصمه فقال كنت سمع الذي يسمع به لا يسمع إلا ما يرضي الله فوفقه الله في السمع وفي البصر فهذا صديق طب الزنديق الزنديق بيخالف إرادة الله الشرعية وأمره الشرعي وقول لك والله ربنا أراد أننا نبقى كافر لو أراد لي الهدايا حيهدين أخبرك إزاي أم صلي لك لما ربنا يؤمر عمر يا إخي شرع هو أصد الأمر وهو وهو لا فاهم لا كوني ولا شرعي يبقى إذا هذا الشخص زنديق لأنه احتج على معصيته بقضاء الله وقضري فكلام سهل كان دقيق جدا لما يقول لك إيه في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني قال لا يقول هذا إلا صديق أو إيه أو زنديق وفيه برضو بعض الأشياء الأخرى ترجعوا لها إن شاء الله عز عشان ما نطولش على الناس يكفي هذا وأتمنى أن تهتموا في الدراسة والمذاكرة خليها بعد الصلاة عشان إخواننا اللي جايين ضيوف يصلوا ويمشوا ومن عطنوا ومشوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام لك الحب بالإيمان عقيدتي الحق بال بالايمان يثري دمي بالروح طهروا بالهدى بنبيل اعظم عقيدتي الحق بالايمان يثري دمي بالروح طهروا بالهدى بنبيل اعظم فارو بالهدى بهدى النبي الأعظمي عقيدة عقيدة بالحق بالإيمان يفره دمي فارو بالهدى بهدى النبي الأعظمي